بوك تو بيش كماندو هكسا تسعة وخمسون تسعة وخمسون بوشت كونتوريش في مكتب البريد في مكتب البريد كوشن لهين بوشت أقرب مكتبي بر أ يوجد أقرب مكتب بريد صل ماشت كنتني بك هل المساافةبعة عن أقرب مكتبي بريد؟ هل المساافةبعة عن أرب مكتب بريد كل شت أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ اين يوجد اقرب صندوق بريد مولون بااري بوست ماركي ڤايا تحتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع البريد. لاجل بطاقه ورساله لاجل بطاقه ورساله Kui palju maksab pakki saatmine Kam uhra tulbaridi ila Amerika. Kem ojurit elberid ile Amerika. Kui raske on see pak? Kem was not. Kem wasin el tard. Kas ma võin selle lennupostiga saata? Haljuum kinuni. ارساله بالبريد الجوي هل يمكنني ارسالها بالبريد الجوي كم يحتاج وقت حتى يصل كم يحتاج الوقت حتى يصل أين يمكنني أن أتصل بالتليفون اين يمكنني أن اتصل بالتليفون؟ كوشون لاهم تليفون؟ اين توجد أقرب كابينه تليفون؟ أين توجد اقرب كابينه تليفون؟ كاستيلون تليفوني هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Kas teil on telefoni raamatud? Hella Indakum Delilo telefon? Hella Andakum telefon? Teate te Austria suunakoodi? Heltarif kood Miftahannamsa? Heltarif Muftah Elnimsa? Üks hetk, ma vaatan järgi. Lahva Saabhathuan! Lahva, saab hätu Liin on pidevalt hõivatud. Alhatu mõšgulun bistim raar. Alhat mõšgul bistim raar. Millise numbri te valisite? Eju rakmin, alleti tasalta beh? Eja rakam, alleti tasalta beh? Te peate esimesena nulli valima. ينبغي أولاً أن تضغط الصفر. يجب اولا أن تضغط الصفر.